لَ قداءُسَلْناَا رُسُناَا بِالبَناتِ وَأَن زَلْنا مَهُمُكِتابَابَ وَْمزَانَ لَكُمَن النَّاسُ بِالْقِطُر وَأَن زَلْنَحَديدَ فِيهِ باسُ شَددُ وَمَنَا فعلَّ سِ وَلِي عَلَمَ اللهَّهُ وَلِي عَلَمَ اللهَّهُ مََ صُرهُ وَرسُ لَهُ بِالغَيبَ إِ اللهَّهَ قوَِيٌ عَز وَل قَدَ أَرسَناانُ حَو وَإبَ رَهِ مَ وَجعَنافِي فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةٍ بَتَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوتكموا كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا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 وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ